يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَعْمَلُونَ الْيَأْتِفُونَ غَيْرَ رَاحَة وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت بها به, به إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فأما الذين لا آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ كِنَاهًا وَهُمْ يَتَسَشَّرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَمَنَ الَّذِينَ فِي قُرُبِهِمْ تَغْرُبُ فَلَدَدْهُمْ رِجْسٌ إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا هُمْ بِكَائِبُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مرة أو مرتين أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم وإذا ما أنزلت سورة النظى بعضهم إلى بعض هل يراكم هل يراكم من أحد ثم انصرفوا هل يراكم من أحد ثم من صرفوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ صَرَفَ اللَّهُ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ لَقَدْ جَاءَتْكُمُ الرُّسُلُ إِنْ آمَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ هُمْ فُقَرَاءُ فَإِن تَوَلّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ توكل عليه توكل وهو العظيم وهو رب العرش العظيم